1. عين سين قاف 2. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم يسَبِّحونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيَسْتَْفِرونَ لِمَن فِي الأأَررض أَل إِ اللهَّهَهُ الغَافُورٌ وَحيم وََّ بِينَ التَّخَذُوا مِدُونِهِ أَلِيَ أَ اللهَّهُ حَفِيظٌ الن عَلَيهِم وَمَا أَن تَعَلَهِم بِوكِيم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 ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن, ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي وَلَا ولا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 ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه لانيب فاطير السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا ومن الانعام ازواجا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مُلْكٰنِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم شَرَحَ عَلَيكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى أن اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ين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 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ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 ومن يقترف حَسَنَةً نزد له فيها حسنا ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله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 1. بَسَطَ بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء 2. إنه بعباده خبير بصير 3. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته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 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّهْرُ رَاكِدًا عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَلَيْهِمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ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 Ala in alzalimine fi عذاbim nukim Oma kan lهم min auliyaa yansurunahum min douni Allah Omen yudlil الله fama له min sabyil استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الظلاه ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءَ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ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 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدَرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نورا نهدي به إمن نشاء من عبادنا